يَوْمَ tarjufu al'du wa al-jibāl wa kānat al-jibāl kathībām mihila. Inna ar-rasulā ilaykum rasūla shāhidan alaykum kama ar-rasulā ila fīrgūn rasūla. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الولدان شيبا؟ السماء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 voi luoja, kun pandi roliin, aloin. Alimma, aloin, tuhessu, huu, fata, ba, aloin,